قد كان مع الركب الصالح ينهل من خيره العميم ويتزود بزاد الإيمان غير أن القلوب يقلبها الرحمن كيف يشاء فغدا بعيدا عن ذلك النور إلى أين يا أخي؟ إلى أين؟ هل لا فكرت بعقلك؟ وهل لا سألت نفسك؟ إلى أين؟ إلى, إلى أين, أين؟ إلى أين؟ كيف نهنى بالرقاد عندما صاح المنادي حبكم باقي ولكن عيشكم يضني فؤادي كيف نهنى بالرقاد عندما صاح المنادي حبكم باقي ولكن عيشكم يضني فؤادي عيشكم يضني فؤادي زيت الصراي <سؤال> إنّه سرّ وداعي كنت فيكم خير سائل فأنا قيد مرادي عشت في زيت الصراي إنّه سرّ وداعي كنت فيكم خير سائل فأنا قيد مراد يا أخي ماذا ستجني بعد موت أسبقي يا أخي فكر بماضيك وحضرك انتقي لا تكون مثل الذي قد ساعد ثم كيف نهنا بالرقاد عندما صاح المنادي حبكم باق ولكن عيشكم يضني فؤادي كيف نهنى بالرقادي عندما صاح المنادي بكم باقي ولكن عيشكم يضني فؤادي عيشكم يضني فؤادي دربكم لا خير دربي سازون منه حبي فأنا أريد دربي سازيد من عنادي دربكم لا خير دربي سزول منه حبي فأنا أريد دربي سازيد من عنادي سازيد من عنادي ترتقي يا أخي ماذا ستجني بعد موت اسبق يا أخي فكر بماضيك وحاضرك انتقي لا تكن مثل الذي قد ساعد ثم شقي. كيف نمنا بالرقاد عندما صاح المنادي حبكم باق ولكن عيشكم يضني فادي كيف نمنا بالرقاد عندما صاح المنادي حبكم باق ولكن عيشكم يضني فادي عشق يضني فادي سرت في درب السراب وحدي وحد جراحات البعاد سرت في درب السراب واحتواني في علبي وغد قلبي غاني من جراح. يا أخي لا قد تختار حتى ترتقي يا أخي ماذا ستجني بعد موت أسلقي يا أخي فكر بماضيك وحضرك انتقي لا تكن مثل الذي قد ثم شقي. سنهنا بالرقاد عندما صاح المنادي بكم باق ولكن عيشكم يضني فادي كيف نهنا بالرقاد عندما صاح المناديكم بكم باق ولكن عيشكم يضني فادي عيشكم يضني فادي يا أخي لابد تختار حتى ترتقي يا أخي ماذا ستجري بعد موت اسبق يا أخي فكر بمضيك وحظرك انتقي يا أخي عدى تسير في طريق غارق يا أخي دع سوء أيام وتدخي ما بقي يا أخي ما زال باب التوب قد يا أخي لا بد أن تختار حتى ترتقي يا أخي ماذا ستجري بعد موت أسبقي يا أخي أكب بمرضك وحاضرك انتقي يا أخي عدنا تسير في طريق غالب يا أخي دعسوا أيام وفق ما بقي يا أخي يا أخي ماذا ستجري بعد موت أسبحك يا أخي تذكر